الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة محمد الحمد ل ل رب العالمين وصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أجمعين رب العالمين سيدي الأولين والآخرين غر بخير حبيب المبعوث العالمين والصلاة والسلام العالمين الأولين قائد المحجلين على ولد أجمعين آدم سيدي سيدي دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن وفي رحاب الحبيب وفي ص ح ب ة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحت ظلال ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ع ط ر ة نقف مع جانب من الجوانب و إ ش ر ا ق ة من ا ل إ ش ر ا ق ا ت نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم معلما نعم نقف مع علمه وهو الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن رسولا منهم يثل عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان معلما ولكن ينبغي أ ن تعلموا شيء كان معلما وكان أ م ي ا ف ا ل ق ر ا ء ة ليست هي العلم ا ل ق ر ا ء ة و س ي ل ة التعلم ولكن ي أ ؤ ك د هنا أ ن ا ل أ م ي ة في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال و ا ل أ م ي ة في حق أ م ت ه نقص يعني مافذل يقول ا ل رسول كان أ م ي نحن لا ن ق ر أ لا نكتب لا مدارس لا جامعات لا نحن نحتاج إ ل ى وسائل و أ د و ا ت العلم أ م ا نبينا صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى ذو مره فاستوى علمه جبريل يوحي من عند ان ل ل ه م ز ل لا ت ح رجال ك لسانك به ل ت ع ل ل به إن ن ع ي جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع وقرآنه قرأناه و قرآنه فإذا الدين ت ع ج بالقرآن من قبل رب إليك يقضى وقل من أن وحيه ز ن علما إ رجال الدين في القرون الوسطى و ن ت ي ج ة للجهل أ و التعصب قد رسموا لدين محمد ص و ر ة ق ا ت م ة لقد كانوا يعتبرونه عدوا ل ل م س ي ح ي ة لكنني اطلعت على أ م ر هذا الرجل فوجدته أ ع ج و ب ة خ ا ر ق ة وتوصلت إ ل ى أ ن ه لم يكن عدوا للمسيحيه ة بيرناتشو النبي نحدث عن ا صلى ل ل عليه معلماً وسلم النبي أرسلناك ومربياً ومرشداً يا أيها النبي إن أرسلناك شاهداً ومرشداً إن و م ب ش ر ة و ن ذ ي ر ة وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا م ن ي ر ة نعم كان نعم المعلم كان أ م ي ا لكنه علم ا ل ب ش ر ي ة و أ ر ش د ا ل إ ن س ا ن ي ة علمهم المبادئ ا ل م ح ك م ة والشرائع ا ل س ا م ي ة والقيم ا ل ع ا ل ي ة و ا ل أ ح ك ا م ا ل ط ا ه ر ة الدين الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جاء بهذا ا ل ق ر آ ن المعجز وبهذا الكتاب العظيم فيه علم ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ما خرج من م ك ة إ ل ا في ت ج ا ر ة م ح د و د ة في أ ي ا م الصبا والشباب حدث عن يوسف لقد كان في يوسف و إ خ و ت ه آ ي ا ت للسائلين حدث عن مريم حدث عن عاد وثمود حدث عن فرعون حدث عن تفاصيل قصص ا ل أ ن ب ي ا ء من أ ي ن جاءه هذا جاءه من عند الله سبحانه نبينا صلى الله عليه و سلم أ م ي علم ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن المعلم ا ل ق د و ة ا ل إ م ا م أ م ا ا ل أ ن ب ي ا ء في ل ي ل ة المعراج إ م ا م ه م ا ل أ ع ظ م و رئيسهم المقدم كما قال الحافظ بن كثير نعم انظر كيف كان يعلم صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ا ق ر أ و ا كتاب العلم من صحيح البخاري كان يستعمل ك ا ف ة ا ل أ س ا ل ي ب في التعليم يضرب المثل يصور العلم بيده كان متكئا فجلس المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك صلى الله عليه وسلم بين أ ص ا ب ع ه إ ن ه يريد أ ن يقرب المعاني و أ ن يوضح الحقائق وضح و أ ب ا ن ما في ذلك ش ك و الله يضرب ا ل أ م ث ا ل قال عبد الله بن عمري بن ا ل عاص حفظت من النبي صلى الله عليه و سلم أ ل ف مثل كان عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يفتي و هو على دابته و يجيب السائل و يجلس لهم في مكان واضح للفتوى و للسؤال و للتعليم كان يرفق في تعليمهم من صوري وعلمه انه كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم روى الامام مسلم في الصحيح أ ن م ع ا و ي ة ا بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه يقول كان يصلي ف إ ذ ا برجل يعطس في ا ل ص ل ا ة فشمته ف ا ل ص ح ا ب ة التفت و اليه إ وضربوا أ ف خ ا د ه قال فلما فرغت ا ل ص ل ا ة أ خ ب ر ن ي ان هذه ا ل ص ل ا ة لا ي ص ل ح فيها شامم ما صنع ولكن ه قال م ع ا و ي ة فوالله ما كهرني فوالله كان خير م ع ل م ما كهرني يعني ما كهر وما نهر يعني يعلم برفق ي أ ت ي رجل والحديث البخاري يبول في المسجد يعقلنا ق ت ه ويبول في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عليه ا ل ص ح ا ب ة يقول دعوه ولا تزرموه خليتن بول ه ما تقطعون بول ه بعدما انتهى قال يا أ خ العرب يا أ خ ا ل ع ا ل ي ة هذه المساجد لا يصلح فيها شيء مما صنعت إ ن م ا هي من ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة والذكر فقال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أ ح د قال لقد حجرت و ا س ع ن يا ي أ خ ا ل ع ا ل ي ة نعم المعلم كان صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي ه رجل وهو جالس بين أ ص ح ا ب ه يقول أ ي ك م محمد يقول أ ن ا يقول أ ن ت ا بن عبد المطلب هذا ا ل أ ب ي ض المتكي يقول نعم يقول إ ن ي سائلك ومشدد عليك ا ل م س أ ل ة فلا يكون في نفسك علي حرج قال شوف شوف الرجل دا قال له آه الله أ ر س ل ك لناسك ل فيحلف في رسول الله يحلف في عربي من الخرج يحلف قال الله ما نعم قد أ ج ب ت ك قال آه الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة بعد ما س أ ل و ا قال أ ن ا ض م ا م ب ن ث ع ل ب أ خ و بني سعد بن بكر و إ ن ي رسول لمن ورائي و إ ن ي آ م ن ت بما جئت به فهذا يدل على جلال هذا التعليم وعلى عظم هذا الصدر وهذا الرفق وهذه ا ل ق ي ا د ة خ ل ا ص ة قولنا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ل م الناس ما في ذلك شك بل هو أ ع ل م الخلق كل المخلوقات هو أ ع ل م منها جبريل وقف عند س د ر ة المنتهى ولم يتجاوزها عليه السلام تجاوزها نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أ ن تقروا ذلك قال أ م ا و إ ن ي أ ع ل م ك م بالله و أ ت ق ا ك م له قال ابن حجر جمع بذلك العلم والعمل أ ع ل م ك م العلم و أ ت ق ا ك م العمل عالم عامل بعلمه ثانيا علينا أ ن نستفيد الرفق في التعليم بعد أ ن نستيقن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ل م الناس و أ ع ل م الخلق أ ج م ع ي ن و ما في ذلك شك أ خ ب ا ر ه التي أ خ ب ر عنها التي عنها الوقائع أ ر ا التي عنها ا تكلم ل التي حدث عنها فيما سيحدث في المستقبل ووقع وبعضها سيقع محمد محمد والكلم علمه وعظم معرفته تعليمنا علمناهم صادق يدل تاج الله قاطبة الأقوال هذا على علينا أن نرفق في الناس إذا رسول بربه نرفق سعة على أن في علينا أ ن نقدس العلم و أ ن نسعى لتعلم العلم النافع خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن و علمه أ س أ ل الله تعالى أ ن يعلمنا ما جهلنا و أ ن يذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم